بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون آذا شيء عجيب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 118. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 119. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب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 وَعَدٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ 112. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 113. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 114. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 111. وجاءت سكرة الموت بالحق 112. ذلك ما كنت منه تحيد 113. ونفخ في الصور 114. ذلك يوم الوعيد 115. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 111. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 112. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 113. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 117. منع للخير معتد مريب 118. الذي جعل مع الله إلها آخر فألخياه في العذاب الشديد 119. قال قرينه ربنا ما أصغيته ولكن كان في ضلال بعيد 117. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم مَا 118. ما يبدل وَمَا لدي وما أنا بظلام للعبيد 119. يوم نقول وَتَقُولُ هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب مَنْ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم 117. وما يشاءون فيها ولدينا مزيد 118. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَرْبَعَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ